No, no حب لأنك أهل للزرق يا رب يا, يا, يا, يا, يا وحب الهوى فكشف لي الحلوى فكشف, فكشف فلي الحجبت الحج الحج الحج حتى اراك وامل لي اجاء امل له فَجُولِي بِزِدِّي فَجُولِي بِزِدِّي كَانَ مِنْ مَسِوءٍ فَلَهُمْ فِي زِدٍّ ولكن لك الحمد في الزاويه الزيت يا رب يا رب يا رب يا, ربي يا, ربي. <تصفيق> من يا حبيب But in more And in more And in more So while الهوى were living in more يا رب تولني من عين المذيه سلني يا من ارتد واسقي لي ولكنني اقول انني اقول انني اقول انني اقول We are I'm <tweak> me, <tweak> تقى فرجت فالسال اشتيد من خلل الله الله سبحان سبحان توكلنا يا الله يا فاتح الباب يا رب يفتح لك دول عارفين يا شيخ حسام توكلنا على الله, الله, الله, الله احببنا جميعا كل كل من حضر جميع البلاد سينديون. بجاب. بجاب. بجاب. بجاب. بجاب. بجاب شبرة سادة رفعية بجاب. بجاب سادة, سادة رفعية اولاد عبد الشيخ أبو, ابو بدوي الحب بالحب. اهل الحب, <أل <حب كيف> الحب. نوريني احباب عم, عم الشيخ مشي ابو سلامة سيدنا العسكري فضل شب السلامة تكر على الله عمد والسلامة اولاد عمد والسلامة سيدنا نبينا نبينا نبينا نبينا نبينا نبينا نبينا نبينا نبينا نبينا نبينا نبينا أنصار نبى نبى النبي زوج نبينا نبينا النبي نبينا نبينا نبينا نبينا نبينا نبينا نبينا نبينا نبينا نبينا نبينا نبينا نبينا سيدنا علي زين العابدين ست نفسه وليال ست السيد يزينه صحبه الفرح ومن نحن على اعتابهم من أولياء الله الشالحين اينما حلوا وحلت روحهم في علم الله والفتحه للمتسبب في جميعنا هذا الله ربي ليش بالله بالخالد ما كيهرن سو سو اللي بنا سو سو بالله جماعنا وين وانفتح لام الشيخ مسلح والسلامة وعمتك أبو رهيمة حبيبي عم الشيخ ياسر ابو قناد عم الشيخ حسن عبد الوهاب ربنا خب ورحمة الله سعى أولاده أخو الشيخ سامي وعم الشيخ اسامه اللي حضر ونوروني وعم الشيخ حمد الحجار وبيت الشواربي عم الشيخ مجد الشواربي وعم الشيخ احمد اللي حضروا ونوروني وعم الشيخ ابو سروع الشواربي عم الشيخ محمد باطل اولنا وان شاء الله يوم 17 وصعب من سبعة تسر أربعة واحد وعشرين أربعة مولد سيد خليل ودعوى عملك محباب النبي وان شاء الله من 22 وعشرين 224 22 وستة وعشرين أربعة سيدة عبد الكريم باطا أبا العالمين وجيشهم بيتا بمدى والرفاعي عم الشيخ بدر أبو هند أبو بدوي وعم الشيخ على بدوي بيت لحمر غفاعي عم الشيخ سماح لحمر اللي حضروا وردهم عم الشيخ وائل وعم الشيخ ريح اللي حضروا من وعم الشيخ بن بالسلامة وعم العسكري وسنديون عم الحق رضا مكتي والفتحة لعم أبو سلامة وعمتي المبرهيم وعم العسكري وسنديون عم الشيخ رضا مكتي والأستاذ سام الشنواني وبيتي الشنواني وسيد سويدان عم الشيخ محمد سليم وسيد حمزة الشيخ ابراهيم فؤاد الشيخ ابراهيم فؤاد الزنات والحاج ابو ألا الا البلك عم الحاج منشور البلك والحاج ناصر البلك اللي حضروا من وورونا وبد بلح عم يا الله عم الحج حسين بلح عم الحج السيد بلح, بلح اللي حضروا من وورونا ايوه يا الله وكهربت بتقاطع البشمهندس مصلح القطاوي واله الطحوري حق سعيد الطحوري حق محمد الطحوري بيت الجميزي عم الشيخ محمود الجميز وعم الشيخ محمد الجميزي وان الله الخميس اللي جاي عند الشيخ محمود الجميزي النبي وان الله سبعة أربعة عند الشيخ النبي ورئيس, ورئيس مجلس, مجلس إدارة العزبة, العزبة, العزبة ماشي, ماشي حق اشرف فوده وبيت فوده عمل حاج ذاكي فودة قوات المسلحة وأم العواجل ست السيده زينة بصحبة الفرح, صحبة الفرح ست السيدة نفيسة وأب العالمين وسيدنا الحسين وزين العبيد، وأولياء الله الصالحين جميعا أينما حلوا وحلوا تروحاهم في علم الله عم الشيخ مصلح ابو وعم العسكري وعمته ابو ابراهيم ميت المغاربه بيبين. سريع سيدنا السيد المعلم احمد محسوس المعلم مصلح المغاربة. المغاربه اخوه الحق محمد وحيد والحق ابراهيم الزفتاوي عم ابو سلامه عم الشيخ كمال واولاده عم الشيخ ياسر ابو كمال وعم الشيخ اسامه وعم الشيخ حسن عبد الوهاب اللي ربنا يرحمه رحمته ووسع واخويا الشيخ صابر وعم الشيخ مصطفى عبد الرحمن عم ابو سلامه ومحاسيبه يا رب عوده كل سنه وانتم طيبين وعم الشيخ حمد الخضار وعم الشيخ كمال ابو حامد اللي حضروا منوروني سيد الاربعين. سيد الاربعين ام الحق قبل زعزوع حق تامر الشيني والحق المتامر اللي ربنا ارحمه رحمته وسع حق محمد ابو عيسى سيد الاربعين ومحاسيبه سيدنا السيد احمد البدوي والحق ام محمد وخويا العمله اللي, اللي حضر ونورني عمي هاشم همات هواء ولاده وبيت بات الأحمدي العرب وبيت كابريت الرفاعي والشيخ سيد اللي حضروا نورني والعام عم الشيخ رزق السعيد اللي ربنا نرحب رحمتنا والسعاد حق الصلاح السعيد والحضر مهويدا اللي حضروا نوروني اللهم صل على سيدنا النبي وله ربنا ارحام ورحمته الواسعه عبد الحاج ماجد اللي حضر ونورني ابو الولايه انت تاني ابو الولايه الحاج وليد ابو الليف بحبه وبيت المكيش حاج السيد ابو حسين المكيش اللي حضر ونورني عبد الحاج عبد النبي يعزو او اله عم الشيخ شحة الطوخي اللي ربنا يرحمه رحمة الوسعى أخوة الشيخ قالي والحق المعالي اللي حضروا منوروني ماشي معهم السوق تروح وتيجي بالسلامه الاراضي الأراضي المقدسة عم الحق عبدالنبي زعزوع اللي ربنا يوديه يجيبه بالسلامه بيت مثل خرصاية نخليك واحد بيكي. اخوه الحق احمد الخرشاين اللي حضروا يا والدي ابو اليوغ واخوه الشيمه حماده اشفش ابو فود انت اشفش بنت الشيمه واخوه المتحبون في الله الحق تامر الشيمي الشيمه والحق ابو تامر اللي ربنا ارحمها رحمه الوساعه حجم عيسى دبوايشر حجم هبة زعجوا بلع عبد حك احمد بلع وعبد الله الرفاعي معلم محمد وحيد عيسى الرفاعي والاب الروح ابو الشيخ عبد باز الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله معلم الله الله والحد حسين بلع والحد عقده بلع ابو شاهر والعرب عبد الحق جعفر البحر عمي اخو مالنا عمرو ابو شاهر ان صد طلب العون الشيخ مصطفى عبد الرحمن من العروشه طيب يا ربي تتم لها الفرح بخير معلم شبح الاثر والحق على الاثر توكلنا على الله عين عين عين حاضر انا بدي احل لي نزل صايم حضرتك غبي شباباني تؤوي النبي شباباني تؤوي المصطفى ومن حوض نعيم السهل أبو سعيد, سعيد. أبو شوبي ابو الليف وعن ابو الليف وان شاء الله يوم الجمعة اللينا صغيرة بتعطي عم ابو الليف الشيخ حسانة بعيدة عرادة اليوم رعيدة عند اخوى شهدها ابو الليف والغير محمدها ابو الولاية حق وليد ابو الليف اللي بيمسه وصب على جمع النبو بحمد يا رب عودة كل سنة وخير أمين وليد محمد أمين وليد محمد لكن الامين السماء كشف على ودنة المصطفى очку Qual relâng صباح الملك في عرواب فرح العواب يا ضميء العواب وآل الجزيء اللي غا يضمن وحياه مقام سيدنا النبي والفضا روح والفضا روح وحياه مقام سيدنا النبي من كان ضمير النبي في الشده صارله الشيخة مدعى سيدنا الشازد عمد عرفان سيدنا السلطان حج العربة والسلامة بدحية حجام حجم حجم حجم حمد المدار البرارة وحج او المحسن عبد الحجة لها وعماد سبحان من el محمد سبحان من el hawi hil nur We may لاينا تلقصر شيع الامين من عز ما نمصحه يا لترى جبرني صح عن نبي ولا نبي صحرا سديور السادة والسلام سديور كان حد حسن يا حبا محمد كل حبا بأيسنا الشمواني لديك الشمواني ومحمد يا عيش بتغيير أمري عمد أبو سلافة وصمر ومحرود يوسف, يوسف, يوسف اللي حضر ونورده بيت عم عمشه جماله الليسي وأولاده أخو أمحمد الليسي واخو أحمد الليسي وبيت فودة أخوه حمد أفودة عملي ربي. وعم وعب أبو صابر ربي. معلم حمل پخشی است، سید نصیب ورثه و سید نصیب صاحب غربه دوی، معلم ولید و معلم مصلح و غربه دوی، صاحب هشريك دارا حاد. یال ترا. صح النبي ولا نوصى صحه, صحة, صحة وكان معه أحسن سبيل سلسبيل من الجنة صب عن النبي رب في البرق النوى يجيب لي ماشي ماشي بركض وروح وصل بيت المقدس لان ملايكه على ساق وقفه بتستناك مرت مرتعتي تحيه للمسجد على سجنه خليل الله لأن في الوقت دا ما كانش سيدك فرض علينا صلاه كتم صلاة كنوين وكني معراج على الباب يستنى وصلي المقام الحميد وعند صدات المتجه قال له تقدم يا رسول الله قال له أها يا جبريل يبرك الأخ أخاه ابدا يا رسول الله بدلت حدي وانا للي حدي تولي العامل ما تخذ أراضي خلال عليه أراضي خلال عليه النويل حياة من اللقاء لقى الله اللودس البوسس لا تخف خير خير خلق كلين عم العسكر فالشيخ براهيم قبش وان شاء الله يوم سبعة وعشرين اربعة الزكرة العسكري الشيخ عم النبي ابو عيسى حبيبي عم الحج حبني رفاع وولاده الخلفه عم الشيخ حسن عوض اللي ربنا يرحمه رحمه الوسعه وعم الشيخ شرفيني حسن عوض غايب حاضر عم الحج جمال حسن عوض أخوي الحج يوسف الأورادي أبو زعلان محمد أبو زعلان الحج فتح الأورادي والعمير عبد الرحمن علي أخوي أحمد عبد القادر ستة سين مزين والمحسوبين على ستة الدول أوروبا في أحمد عبد القادر والحر بسم الله سامي هالرفاعي لحمر ونورنا والحج حمدان الرفاعي والأوروبي تسحب مادة وردة والحر سيد عبد الكريم باطا <تصفيق> والشيخ محمد باطا والشيخ عمري عباطا والشيخ عبد عباطا اللي بيمشوا من على بيت أبو بانا ورفاعي وبيت الاحمر بيمشوا من على عمي الشيخ مصلح بسلامة وأولاده اخوه العمله شكرا الشيخ احمد البدوي الحق احمد ماشي حبيبي الاخوه المتحدي الله حق قادر الشيخ حق سيد الحقار حد سيف محمد عيسى الله يا رسول الله يا حريت بالله يا بالله ya ya ya I don't know how to it. I to وش راضي بشهر ربنا يا حضره الشيخ محمد عبد الغني يا عرقا تعزينه الطه عم الشيخ سيد الروح واولاده عم الحاج الشيخ النووي الشيخ برهوم بيتي عم الحاج جمال واولاده يا رسول الله يا الحمد الليش يا عريقاني جاء يا الحمد يا حمد الليش يسمع عبد الله يسمع النظر ازتي سوده يا مده لحد 10 عزيزه يا بدر يا رسول يا ريحيني يا سيد احمد البدوي عم شرد البدوي يا الله امانه سلبوني عليك واقوله في مكان بيزور الله الزرائمين المعلم برهيب محمد العطان اللي بيصبح على عفر حدي سعيد العطان عبد محمد بيصبح ويمسع الزمع السعيد بيطل عطان يا رب عودا وعد شباكي للحضر Oh Lord, I'm a saint to me. So I'll be a fool, yeah, baby, baby, yeah, baby, The answer is yours. The dreamer, the dreamer, the dreamer, the dreamer. The sufferer, the sufferer, the sufferer, the sufferer. Rahman, rahim, yaa Rabbi, naale naale, Allahumma رحمٰني، ربي، العراقي عند الحاج فهد العراقي ابو شعبان وعمدها والالقند عبد الحاج محمد عاشر واولاده خلصص حسن عاشري وعم جينار وعم الحاج محمد يتبا واولاده خالد الشاوي الديسي الله حاج سيد الشوارد ربينا الحمد والصلاة isme chale pe sukoo wa se اعتشر اربعه وواحد وعشرين اربعه كل سنه الجبال جباله بالخنفه ودعي لهم اولادهم عم الشخراج بالشوارع ودعوا عملهم احلاوه النبي العرش يزهو و الحظيره صباحه على جبل الاحمدي مش مش صباحهم على عم الشيخ مصطفى سلامه واولاده عم الشيخ هاشم باطه عم الشيخ كامل الباطه اللي يمسوا على بيت ابو بدر الرفاعي عم الشيخ مصطفى سلامه بس يصب على جبل النبي ابو شباع ابو بدر واولاده بل على من وجسد اللي بيمسم وصطحهم على جمعيه النبي عم السخصاته هو بيت الأخمر اللي حضر النوريني. yeo muni chhi hua izz mein savar ho wa mehsego hua pe wa zoor yeo muni chhi hua سهر و مشاء و بيته حلي و جوه يوحائي لك نور وزينا بجي الصنبار والآيو التقرار والخوارد وزمعتي جدري مروه حبها وقت الحج شعير ناير Let's go a الشمس حت في الحرق قومي لي لي زكي الفوده والحاج اشرف فوده يا يا رب عم الحق زكي الفوده رئيس مجلس اداره العجبه فودة في الحاج محمد رمضان واخويا عابد اسماعيل أخو الحديد الحدي محمد ابو مروان المحيزين والأسحاب على الحق شاهد سيد عبد الكريم باطر السيد وعم الشيخ محمد باطل. باطل. والشيخ, والشيخ السيد أحمد, أحمد الأبي. عداد الآبي اللي بحيه ايه يا رب اجل عبدهك كل اولاد الغاضي <تصفيق> الغريري يا ابو الليب طال سعيد البيّة والحقى عبد العزيز الغريري ان شاء الله 13 سبعة اللينا الصغيرة بتاعت عمّة كل إيفة علي باب <تصفيق> يا ابو ياسر مولا عبد الرحيم انت ابو سريع والحق ابو سلامه هضرنا ايوه ليلتك يا حيري النبي ايوه شيخ حسام قول مالك شطره شجاوي اللي بيمسوا صلى على أخوه عمد أفغاني أرطا ابن زيند عم الشيخ عواد النبار بتاع زيند أخو الشيخ عمر أبي شنج ست سيدة نفيسة عدو مصطفى نورة باشة الليلة للتكاسس النووي يا هل ترى اللي نقبل بيه انا واقف على بابك يا ابا العلمان دعليك يا شيخ اسامة و كذا يا شيخ رحمة يا بعضة و بمدح أكحل والله اعتنى لزمك شفاة القصطفى و عادو الحراب bilai ilha hok ke malhab juba juba juba ilha لا عاشي إذ زرعوا أيوة, أيوة إلا يا عمي, عمي يا رفاق يا عمي, عمي يا, يا حبك الحب ولا ولا ولا ولا إلا سيدي يا بالعلمين كل عاشقين مشارعوه ياو حبيبي حبيب يروه بماء الحناء عبد عبر فودة وبيل ميداد بس عبادة فودة ولما طوص تواه يا بالحب ولما يا جميل. Da mata mister, el moxin hasado, حصدو moxin hasado, el hak el bahman walay ala, walhamulikarabib walhamulikarabib, walhamulikarabib walhamulikarabib, walhamulikarabib walhamulikarabib, walhamulikarabib walhamulikarabib, walhamulikarabib walhamulikarabib, walhamulikarabib walhamulikarabib, walhamulikarabib walhamulikarabib, walhamulikarabib walhamulikarabib, والله الرجال يا ربي قال يا رب تختاري أحوال على جأبي الكرام الكرام سجدون الكرام سجدون هل سجد. تلك يا بي جبراهين يا مكلمة المعرفة يا عمي أبو سفينة يا مكلمة المعرفة يا عمي أبو جكة يا مكلمة المعرفة يا عمي يا بصال والا والا والا والا يا رب صال أيها يا بيب الحمد يا بيب الحمد يا بيب الحمد من نظري قالوا من رب القوي ولا رب القوي قام سلام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 <تصفيق> عمر علي البت بحبية. البت بحبية. عمر يا عمرو ردت عليا الفديه الفديه بحب ليا واحد وعشرين ابا العالمين عمرو يا ابا العالمين يا شهاب الدين <تصفيق> يا راهو I'm sorry. I'm sorry. You're sick, you're not saved. You're sick, you're not saved. Sick البيت سكن heart البيت شرب السوسي اقوى أنا اللحد ودى السلام أنا اللحد ودى السلام أطوف على ذاتي أطوف على ذاتي بكسات خمرتي بكسات خمرتي وأستمع الألحى واجتمع الالحان في حاجه حضرتك في حاجه حضرتك واانفخ من زماني واانفخ من صوتي واغري صوتي انا حين ترى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 السلامه يا قديس الله يا نبي السلامه عبد I'm